لآل م ل لا لا ق ر آ ن ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح ا س ل ر ح ي م 「私の思い出を忘れずに」 「なんでだろう Oh. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين o h ありがとう。